يَبْسُوْكُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَّعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أُوحِيَنَّ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسَى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 من بعدهم لفي شفك منه مريب فلذلك فادعوا استقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بِمَا أنزل الله من كتاب رَأَيْتُونِي عَادِلَ بَيْنَكُمْ الله رَضْنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الله يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ